يضموا قيد المدلّت والهوان، ورفعوا سيفا فضّت آن آل الأوان. حطم الغمد وقولوا للجبات أن نارا قد علّت السليب بالحق.